ما يزال كلامنا موصولا في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشفاعة والمقام المحمود أي فيما يتعلق بما من نبي الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني يوم تخشع الأصوات يوم لا يتكلم الناس إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يقف في المقام المحمود والمكان المحمود الذي يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى لكي يشفع لأمته ولكي يشفع لسائر الناس كما سنرى ان شاء الله سبحانه وتعالى إذا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه تتبع هذه الروايات في سائر الكتب كتب السنة التي نقل منها هذه المعلومات لكي يجمع الزيادات التي تزيد فيها بعض الأحاديث عن البعض الآخر ويستفيد من ذلك خلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغت أحاديث الشفاعة مبلغ التواتر مبلغ التواتر ما معنى مبلغ التواتر لأن الأحاديث تنقسم إلى قسمين كبيرين المتواتر والأحاد والأحاديث المتواترة هي التي ينقلها جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب بمعنى نقلت إلينا باستفاضه يستحيل أن يتفق الناس على ذلك الأمر لأنها جاءت من هنا ومن هنا ومن هناك فكانت متواترة بينما احاديث الأحاد هي التي تكون من عن فلان إلى فلان عن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي اقسام فيها, فيها الغريب ما جاء في طريق واحد والعزيز ما جاء في طريقين والمشهور ما جاء في ثلاثه طرق والمستفيض ما جاء في أكثر من ذلك فإذا تعدى عددا معينا كخمسه وستة سبعة طرق أو اثنى عشر طريقا حسب اختلاف العلماء في حد هل المتواتر, المتواتر ما بلغ خمسة طرق وأكثر من ذلك على كل حال فإذا تعد هذا الحد يصبح متواترا فهذه الأحاديث التي نقلها الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مؤطئ الإمام مالك وفي سنن الأربعة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغيرها من كتب, من كتب السنة هذا يدل على أن أحاديث الشفاعة مقطوع بها ومقطوع بدلالتها يعني لا احد فيشككنا في أن الشفاعة لا توجد أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه أو لا تعطى له أو غير ذلك من الكلام الذي ربما يعني انتحلته بعض الطوائف بعض الطوائف في القديم والحديث بينما أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ستعطى الشفاعه الشفاعة يوم القيامة كما في هذه الروايات التي يعني نتفيأ ظلالها وننتقل أثناءها عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم من دماء معظم وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسألت الله أن يوسيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل أم حبيبة هي, هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رملة بنت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان وهذه المرأة الصالحة يعني أسلمت قبل أبيها أسلمت قبل أبي سفيان وهاجرت إلى الحبشة في من هاجر إلى الحبشة يعني هاجرت مع زوجها وتركت أباها الذي يعني بقي على كفره بل يعذب وينتقم من, من المؤمنين فلما ذهبت إلى تلك البلاد وتوفي عنها زوجها وقيل إن زوجها عبد الله بن جحش تنصر فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها وتزوج بها وكان الذي تولى تزويجه إياها هو النجاشي ملك الحبشة وهو الذي أعطاها الصدق يعني نيابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي جهزها للنبي صلى الله عليه وسلم وأكرم مسواها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فلما بلغت هذه الأخبار أباها ابى سفيان قال هو فحلون لا يجدع له انف او فحلون لا يجدع انفه أو, او كما قال بمعنى أن انه لما سمع ويكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد الإسلام لأن الإسلام بالنسبه اليه سينتزع منه الزعامه وسينتزع منه القيادة لقريش ولكن لما سمع بأن ابنته كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو فحل لا يجدع أنفه بمعنى أنه أهل لها وهي أهل وهي أهلون له بمعنى فرحه بزواج ابنته من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه لم يسلم ونبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتزوج ببنات مثل هؤلاء الناس من أجل التقريب إليهم من أجل أن يتقرب إليهم فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم برمل أبي بنت أبي سفيان فكان ذلك سببا في تليين قلب أبيها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية المتصليقية، فكانت سبباً في إسلام قومها، يعني القبيلة كلها أسلمت، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية اليهودية، فكان ذلك سبباً في تقريب بين أما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود بين اليهودي خيبر إلى غير ذلك من الأمور التي من أراد أن يتتبعها وأن يبحث عن أسرار. الزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيجد هذه الأسرار وهذه الحكم وهذه الغايات والمقاصد التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كمثال ظاهر وواضح تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لكي يدخل ابو بكر ويخرج متى شاء وكيف ما شاء وتزوج علي من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعني يخرج ويدخل متى شاء وتزوج عثمان بنت بنتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني البنت الاولى ثم توفيت ثم البنت الثانيه فكان يدخل ويخرج متى شاء وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر لكي يكون عمر ايضا من الداخلين والخارجين على الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الخلفاء الاربعه الخلفاء الراشدون الاربعه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من اثنين وتزوج منه اثنان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر وعمر وتزوج منه عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لان هؤلاء أكثر الناس خلطه للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس يعني دخولا واستشارة وإشارة للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك قربهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منهم وبتزويجهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أم حبيب هذه لما جاء ابوها بعد نقض صلح الحديبيه صلح الحديبيه نقضته قريش مع, طبعا مع بني بكر لأن قبيلة بني بكر دخلت في حلف قريش وقبيلة خزاعة دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم فهاجمت بكر على خزاعة ولكن بإعانة من قريش وبإعاز من, من قريش فذهب أبو سفيان إلى المدينة المنورة من أجل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ما فعلنا شيئاً يعني يريد أن يتبرأ من الهجوم أن يتبرأ من عانس هؤلاء ومساندتهم فلم يجد أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيره ما يستطيع أحد أن يجيره ورفض النبي صلى الله عليه وسلم مقابلته ورفض أبو بكر أن يجيره ان يتوسط له ورفض علي كذلك يعني الصحابة الكبار رفضوا أن يتوسطوا له من الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ابنته هذه وهي موجودة في المدينه المنوره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الى بيتها جمعت توبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ابو سفيان وهو ما تزال يعني الكبرياء تدور في خلده قال لها هذا التوبة الذي جمعته هل انا لا استحقه او هو لا يستحقني بهذا المعنى ا انت راغبه عني او راغبه عن عنه عن التوب يعني يريد ان يفتح قلبها ان يرى ما هل كان في قلبها حب الابوه حب الاب فجمعت ذلك التوب على قد الحال توب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قالت له لا بل رغبه عنك اي في رغبه عنك بمعنى كراهيه لك لأن هذا التوبة توب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه وأنت مشرك نجس والمشركون نجس لا يجلس في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظهر له أن الدنيا كلها يعني تقلبت على أو انقلبت عليه فما كان من حاله وشأنه إلا أن يعود إلى مكة ويفكر مليا في أن يدخل في هذا في هذا الدين الذي غير عليه حتى قلب ابنته حتى قلب ابنته غيره الإسلام لأن الصحابي الجليل زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيبة استفادت هذا من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وتوب النبي صلى الله عليه وسلم توب يصلي فيه وينزل فيه الوحي فينبغي أن يكون طاهرا طاهرا نقيا يعني فلا بأس أن يجلس فيه أبو سفيان ولكن هكذا يفعل الإسلام بأهله بحيث يصبحون أصفياء أو اداء مخلصين للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي بمعنى أراه الله عز وجل ما سترقاه هذه الأمة من سفك الدماء من التقاتل من الفتن مما نرى ونشاهد في كل وقت وحين إلا والأمة بين صعود وهبوط ونزول وطلوع بين خفوت وبين مجدين بين رقيين وبين وهكذا فهذه الأمور رآها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أراه الله عز وجل إياها ورؤيا للنبياء وحيون رؤيا الانبياء عليه الصلاة والسلام وحيون قال فسألت الله عز وجل الشفاعة يعني مدمت هذه الأمة ستكون فيها فتن سيكون فيها سفك الدماء ستكون فيها حروب سأل الله عز وجل أن يعطيه الشفاعة لكي يشفع فيهم لكي يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة قال ففعل أي فقبل الله عز وجل شفاعته وأعطاه أن يشفع فيهم وقال حديفة حديفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث الذي سقه هو حديث كما يسمي علماء الحديث حديث موقوف يعني لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث إذا تعلق بالغيب كما ذكرنا في بعض الدروس السابقة إذا تعلق بالغيب أو تعلق بالحلال والحرام يعني بأمور التشريع فإن له حكم الرفع لا نقول هذا قاله من عنده أي قاله من تفكيره وتأمله واجتهاده لأنه لا يمكن أن يجتهد الإنسان في الحديث عن الآخرة في الحديث عن الموقف في الحديث عن الحلال والحرام هذا ما فيه اجتهاد إنما الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله والإخبار بالغيب ما بينه الله عز وجل الله إما في القرآن الكريم وإما على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد رسالات ربهم نعم وقال حديفة رضي الله تعالى عنه وهذا حديفة هذا هو يسمى صاحب السر صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده صلاتان أو منقبتان عرف بهما أنه صاحب السر اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الاسرار من أهمها من أهمها اعلمه الله أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين اعلمه المنافقين في المدينه فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان ولكنه ما حدث بواحد منهم حفظا لامانه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك كان عمر ياتيه فيقول يا حذيفه هل انا منهم شدوك بالله اسالك بالله هل انا منهم واش انا قال يا ودي غير سير غير خدم اه يعمل عمل ما غاديش يقول له انت منهم ولا لست منهم هكذا يكون حفظ حفظ السير هالمنقبه الاولى المنقبه الثانيه انه معروف بسؤاله عن الشر يقول كان الناس يسالون عن الخير وانا اسال عن الشر مخافه ان يدركني يعني يقول اذا كان الناس يسالون عن الخير وما ياتي الخير وما يجيء به الخير قال يق يق كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ في النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كذا وهل بعد ذلك الشر من قال نعم وفيه كذا فاذا به يسأل عن الشر لماذا يسأل عن الشر مخافه ان يدركه يعني هكذا الإنسان لا يأمن من مكر الله المؤمن يكون بين جناحين لا يامن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله بمعنى لا يعتمد على اليأس فيكون قانطا من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ولا يكون آمنا من مكر الله يعني يقول يعني شبس مكاين بنيهانية وإنما يعيش بين الخوف والرجاء فإذا كان في نعمة فعليه أن يرعاها حتى لا تزول بالغفلة أو بالنسيان لأن النعم قيدها الشكر قيد النعم بالشكر فإذا لم يقيدها الإنسان بالشكر وتوفيض الأمر لله سبحانه وتعالى فإن هذه النعم ستزول يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ويقول سبحانه وتعالى بالنسبه لسليمان عليه الصلاه والسلام لما جاءه الرجل الذي عنده علم من الكتاب لما جاءه بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر اشكر ام يعني يعرف سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام ان النعمه ابتلاء كما أن النقم أيضاً ابتلاء كثير من الناس ينس ينسون أن النعم ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك فقد ابتلاك وعندما يمنعك أو يحرمك فقد ابتلاك فمن رضي في الحالتين عوضه الله عز وجل خيرا من ذلك ومن سخط سلب الله عز وجل منه النعمة واورثه النقم والعياذ بالله وهذا المعنى موجود في قوله تعالى فأما واما الانسان فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه يعني سمى الاكرامه ابتلاء فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه يعني ابتلاه بماذا بالاكرام فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فسمى تقدير الرزق أو تضييق الرزق سمه ايضا ماذا؟ ابتلاءً وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني يعني عندما يكون في نعمة يقول بخير على خير ولكن عندما يمسه شيء من الضري يعني يقول ربي أهانني أهانني الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يهين وإنما يكرم يكرم بهذه ويكرم بهذه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله كثيرا ما نرى الناس يعلقون شطر هذه الكلمة هذا من فضل ربي ما كيكملوها اش يا كشتها هاي في السيارة هاي في الدكان هاي في المحل هاي في الدار هذا من فضل ربي ولكن لماذا هذا الفضل كمل كمل ليبلوانيا ليبلوانيا اشكر ام اكفر الله سبحانه وتعالى يبتليني اشكر نعمته ام اكفر نعمته سبحانه وتعالى ما نكسفيش هذا من فضل ربي إيه. الحمد لله بخير على خير لا ما أعطاك الله عز وجل لا فإنه ابتلاء منه هل ستشكر أم لا حديفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن الذين يعني يفضلوا بهاتين المنقبتين كان الناس يسأل عن الخير وكان حديفة يسأل عن الشر وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين يقول يجمع الله الناس يعني قلنا هذا كلامه مقوف عليه ولكن له حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يحدثنا حديثة من اليمن ولا غيره من الناس العاديين عن يوم القيامة وجمع القيامة وغير ذلك من الأمور التي ستأتي في هذا النص يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفدهم البصر حفاة عوراتا كما خلقوا يسمعهم الداعي داعي إلى الله سبحانه وتعالى وينفدهم البصر يعني كل الكل يعني مرئي لا, لا يخفى حفاتا عوراتا كما خلقوا كما خلقهم الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا يأتي عاريا فيبدأ الناس يكسونه بعد ذلك هو يكسو نفسه فاذا مات أيضا يعني يكفنونه فيما تيسر ثم يبعث يوم القيامة كما خلق اول مره اي كما ولد بدون توبين وبدون سترين قال السيد عائشه رضي الله تعالى عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الامر اشد من ذلك الامر أشدوا من ذلك لأن ما كان فيه الناس من الهول والشدة الهول أعظم من أن تشغلهم أمور الشهوات والشبهات والمال الذات التي كانت تشغلهم في الدنيا سكوتا حفاة عراتا كما خلقوا سكوتا جمع ساكتين كقعود جمع قاعدين وسجود جمعوا ساجدين سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلموا اي لا تتكلموا في حدف إحدى التاءين لأن العرب عندما تكون الكلمة مفتتحة بالتاء ثم يريدون أن يدخلوا على تاء أخرى تأ المضارع يحذفون إحدى التاءين من باب التخفيف لأن أن تنطق بحرفين لهما مخرج واحد وصفة واحدة فيه نوع من التقل فيه نوع من من التقلي فيحدفون إحدى التأين وتبقى التانية يعني تقوم مقام المعنيين معا فتكلم آسله تتكلم وما بيتأين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبار كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه نفس أي لا يتكلم أي واحدين فالمراد بالنفس هنا الجنس أي لا يتكلم الناس أي سائرهم وجميعهم بذلك قوله تعالى يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ثم أبدل من هذه النفس فمنهم شقي وسعيد ثم أبدل من هذه النفس توزيع الناس إلى فريقين إلى فريق الأشقياء وفريق السعداء إذا في اللول كانت نفسا ولكن في التفصيل كانت فريقين أو طائفتين طائفة سعيدة وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها وطائفة شقيه وأما الذين شقوا ففي النار إلى اخر الآيات لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد هذا يعني فينادى محمد هذه الجملة تحتمل إعرابين فينادى محمد فيكون نائب عن الفاعل فينادى محمد ينادى في المضارع مضارع مبني للمجهول ومحمد نائب عن الفاعل بمعنى ويكون النداء على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معنى آخر أو يعرب آخر فينادى محمد أي يا محمد فينادى نقطتان يعني نقطتين تفسير محمد المنادى مفرد العالم مبني على الضم. ما عاديش نقول لك ساء محمد. أقول محمد. فينادى محمد. منادى مفرد على مبني على الضم. لما عود في رفعه وهو الضم الظاهره في آخره. على حد ياء النداء. على حد في ياء النداء. وحذف ياء النداء يكون لأغراض. من بين هذه الأغراض السرعة في منادات المنادى. أي السرعة في الوصول إلى المراد في منادات الشخص الذي نريده ربي قالت امرأة عمران ربي إني وضعتها أنت لماذا لم تقل يا ربي إني وضعتها أنت لأنها متأجلة لكي تفرغ ما, ما في ما قلبها من التحصر والندم لأنها أرادت من هذا الولد الذي كان في احشائها أن يكون محرراً أي أن يكون خادما لبيت المقدس ولكن لما ولدته فأصبح أنت تحصرت وقالت بسرعة وبكل تعجل ربي إني وضعتها أنت ربي قالت ربي إني وضعتها أنت يعني قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربي السجن أحب اليه يعني يتعجل إلى السجن بدل من ماذا أن يقع في شراك الفتن وأن يقع في شراك ما يدعونه إليه ربي السجن أحب إليه فكذلك هنا فنود فينادى محمد أي فيكون النداء للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الإسراع لتخليص الناس مما هم فيه من الهول والشدة محمد فينادى محمد أي يا محمد فيقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة إذا أردت أن تعبر للشخص عن أنك تلبي له نداءه وتلبي له حاجته تقول له ماذا؟ تقول لبيك معنى لبيك أنت مسرع في الإجابة كما هو مسرع في النداء فقال محمد أنت مسرع في أشياء؟ في الإجابة كما هو مسرع في النداء أنت مسرع في إجابة النداء لبيك اللهم لبيك وكذلك يقول الحجاج في سلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك أي إجابة بعد إجابة أي أنا أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك وتكرار الإجابة يدل على الاستجابة التامة يعني أن, هناك أن ليس هناك تردد في الاستجابه ليس هناك تردد في تنفيذ الامر الذي سيوجه لك نعم والخير كله والخير في يديك أي الخير كله في بين يدي الله سبحانه وتعالى والشر ليس اليك يعني الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى هل لا ينسب لله سبحانه وتعالى لأن الشر لا ياتي من قبله عز وجل أو لا ينسب إليه تأدبا هل لا ينسب إليه من باب التأدب لأن ما أصابك من حسنات فمن الله وما أنصابك من سيئة فمن نفسك هذا تقسيم ولكن في قول كل من عند الله أي الخير والشر من عند الله أو إن الشر الذي يظهر لك شرا الذي يظهر على أنه شر ليس شرا في الحقيقه ما تعتبره انت شر فهو ليس شرا وفي الحقيقه من الادب ان تسميه مكروها ان تسميه مكروها لان العباره القرانيه تقول فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني فهو في نفس الامر خير ولكن يبدو لك انه مكروه يبدو لك انه شيء ترغب عنه لا تريده ما أصابك من مكروه فارضع بما قسم الله عز وجل لك واصبر وتحمل فإن ذلك المك المكروه فيه خير كثير لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بالانسان إلا ما هو خير إلا ما هو خير له سواء كان هذا الخير في طيات الخير يعني بين أو في طيات المكروه كالمرض وسلب الولد وسلب الصحة و سلب الأمور الكثيرة التي تعجب الإنسان ويحبها ويريدها ولكنها إذا سليبت منه يعتبر ذلك يعني مكروها أو يعتبر ذلك شرا فإن الله سبحانه وتعالى يقول فعسى وعسى إذن الشر ليس إليك وبعد العلماء يقول الدنيا لا يوجد فيها شر بل يقول أبعد من هذا الدنيا لا يوجد فيها حرام يعني ما كان شي حاجة اللي هي حرام ربما تستغربون الحرام هو تناول الإنسان لذلك الشيء أما الشيء في حد ذاته فإنه يؤدي وظيفته في الحياة الخنزير الميتاء الحرير بالنسبة للرجال يعني المحرمات إذا كتحسب في المحرمات تلقى هذه المحرمات الذي يحرموه هو تناولها أكلها لبسها إلى آخره إذن فإذا تدخل الإنسان في هذه الأمور وتناولها بالطريقة المنهية عنها أصبحت حراما وإذا تركها وتناولها بالطريقة المأمور بها أصبحت ككل الأشياء ككل, ككل الأشياء وكي مثال بسيد كي يقولوا هذا الخيط ديال الكهرباء الخيط ديال الكهرباء واش حلال ولا حرام الخيط اللي دخلت دخلته للديور ودخلناه المسجد واش حلال ولا حرام يعني لو استخدمناه فيما جلب من اجله كانت فيه مصلحة وكانت فيه منفعة وبالتالي كان خيرا ولكن لو أخذت حديده وأدخلتها مثلا في البريز ها؟ وربطتها مع الخيط ديال هل هذا شر أم خير؟ هذا شر ولكن متى كان شرا؟ بتدخلك أنت أي بأخذ الحديدة وربطها بيش؟ بالتيار الكهربائي عندئذ يصبح شرا بماذا؟ بسبب تناولك السيء فإذا تناولته بالطريقة المشروعة أو بالطريقة التي فيها مصلحة سيكون فيه خير أو إذن خيرن فاذا عصرناه وخمرناه كان شرا ولكن بفعلنا نحن ألا ان يكون هناك رجال ويكون هناك نساء هذا تنوع وحياه الى اخره ولكن ان ياتي الانسان ما لا يحل له فهذا محرم ان يكون هناك مال وينتفع به الناس ويتجرون ويشترون وينفقون ويحسنون ويقرضون ويستفيدون هذا خير ولكن ان نسرقه هذا حرام بمعنى عندما عندما يخرج الإنسان على سياق المأمور به يصبح في في يصبح في الحرام وإلا في الدنيا كلها خلقها الله عز وجل صالحة خلقها الله عز وجل صالحة فإذا انحرفنا عن طريقه الاستعمال أصبحنا فيش أصبحنا في المكروه وأصبحنا في الحرام وأصبحنا في, في الشر نعم إذا الشر ليس إليك أي لا ينسب إليك إلا إذا اقترف الإنسان شيئا محرما فعندئذ قدر عليه أن يفعل, أن يفعل هذا طبعا ولا فعله منسوبة لله سبحانه وتعالى فالخالق الحقيقي لفعل الإنسان هو هو الله سبحانه وتعالى والإنسان ليس له من, من فعله إلا الكسب يعني هحنا رجعنا لهذه النقطة الناس ينقشوا هذه القضية في, في علم العقيدة نقش بين فعل الإنسان هل هو مخلوق لله أو مخلوق للعبد فبعض العلماء قال مخلوق لله والعبد لا أثر له في فعله وبعضهم يقول الخلق في الأفعال للإنسان ولذلك يحاسب ويعاقب عليها واتخذت الأشاعرة مذهبا وسطا فقالوا الخلق في الأفعال لله والكسب فيه للإنسان فأثر الإنسان في الفعل هو الكسب أما الخلق فهو من الله سبحانه وتعالى وعلى هذا الأساس يحاسب الإنسان لا يحاسب على الخلق لأن الخلق هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله ولكنه يحاسب على أساس الكسب كما قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا ولم يقل لها ما خلقت وعليها ما خلقت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والكسب هو تناول الفعل إما بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة فإذا تناوله بالطريقة المشروعة يسمى كسبا حلالا وإذا تناوله بالطريقة غير المشروعة يسمى كسبا حراما فقط هذا هو, الفرق. هذا هو الفرق وتخرج من باب الواسعه في في تناثر حادك في الطرف والخرين الطرف الآخر الذين يقولون الإنسان لا يقدم ولا, ولا يؤخر ولا أثر له في فعله إلى خير والمهتدي من هديت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا, إن هنا نحن في يوم القيامة الآن والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الداعي يجيب داعي الله سبحانه وتعالى ويلبي تلبية بعد تلبية ويثني على الله عز وجل بأن الخير بيديه وأن الشر لا ينسب إليه ويسنى على الله عز وجل بان له فضل الهدايه قال والهتدي من هديت بما الانسان لا يهتدي لنفسه ولا يهتديه ولا يهديه انسان اخر انما الهدايه من الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن هذه الهدايه لها اسباب هذه الهداية لها أسباب بمعنى لها كسب من الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول ويهدي إليه من اناب أي رجع إلى الله فإذا رجع العبد إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يهديه ويقول في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى معنى اهتدوا جاءوا في طريقهم إلى الله بمعنى توجهوا إلى الله ومن توجه الى الله سبحانه وتعالى هداه اليه هداه اليه على شهاده الايات حتى لا يحتج عليك شخص فيقول انا لم يهديني الله انتم تقولون المهتدي من هذا الله انا لم يهديني الله لا اصلي ولا اصوم وشكت سلني الشهاده الذي بيده الهدايا لم يهديني حتى الان ويبرر عصيانه ومخالفته وانحرافه يبرره بأن الله لم يهده بعد ماذا تقول له؟, له خذ أسباب الهداية خذ أسباب الهداية ابحث عن الرفقة الصالحة اقرأ من كتاب الله عز وجل ابكي على الله عز وجل انقر باب الله أو دق باب الله سبحانه وتعالى فإذا دققت باب الله عز وجل سيفتح لك فإذا تبت إلى الله عز وجل سيقبله توبتك. فاذا استغفرت الله عز وجل فسيغفر ذنبك وهكذا إذن والذين اهتدوا زادهم هده بمن الذين أخذوا طريقهم أخذوا طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى زادهم الله عز وجل الهدايا، وقبلهم واحتضنهم سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين من الأيام كان الصحابة يقبرون شخصا يعني يدفنون ميتا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند المقبرة وينكت في الأرض عنده واحد العود, واحد. واحد العود في الدوء ينكت في الأرض ويقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها في الجنة ومقعدها في النار يعني كل واحد فينا مكتوب المقعد يلو في النار أو في الجنة يعني كل واحد فقال الصحابة يا رسول الله إذا نتكل إذا كان الأمر قد قضي وكتب مقعدنا في الجنة أو مقعدنا في النار فلما العمل ما نحتاج للعمل؟ العمل احنا جينا نجينا لكسب نحن جينا لأسباب الهداية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تتكل أي لا تتكل على ما في الكتاب السابق ولا تتكلوا على أنه قد كتب المقعد في الجنة أو في النار اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق لها هذا لا تتكلوا مش هي توكلوا على الله توكلوا على الله وبحده وهذا التوكل توكل على الكتاب توكل بمعنى أنك تفوت تقول ما دمت أنا محسوم الأمر ديالي سأدخل الجنة أو النار وهذا كتب علي منذ أن خلقت بلا ما نعمل غير نمشي لها ذكر باللسة غير نمشي لها قال ليك لا أنت جئت لدار الامتحان فلا بد أن أنتم تحان ولا بد أن تبتلى ولا بد أن تمتلى أما الاتكال الآخر يعمل الذي يقول فيه الله عز وجل وعلى الله فلتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين هذا الاتكال بمعنى الاعتماد على الله عز وجل لا. وتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى في النتائج خذ أنت بالأسباب و. فوض أمر النتائج لله سبحانه وتعالى أما أن تترك الأسباب أن تترك المطلوب منك وهو الأخذ بالأسباب ثم تبحث عن النتيجة بدون سبب هذا هو الاتكال المنهي عنه الاتكال المنهي عنه هو أن يترك الإنسان الأسباب ويعتمد على غيره ويعتمد بدون سبب على كتاب سابق قال نبي ولا تتكلوا فكل ميسر لما له ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا المعنى فقرأ عليهم قوله تعالى فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فقال العلماء إذن هنا أسباب لهداية أسباب التيسير من الإنسان التيسير ممن؟ من الله ولكن أسباب التيسير من الإنسان فأما من أعطى واتقى وصدق هذه أفعل من؟ فعل الإنسان أعطى الإنسان صدق الإنسان اتقى الإنسان فإذا فعل هذه جاء التيسير من الله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى وأما إذا اتخذ أسباب أخرى أسباب الشقاوة والعياذ بالله وأما نعم من باخي لا هذا فعل من فعل الإنسان واستغنى بمعنى استكبر واستغنى واعتبر نفسه غنيا عن الله سبحانه وتعالى واستغنى وكذب بشرع الله سبحانه وتعالى وبالميعاد وبيوم القيامة فسنيسر لين للعسرة أي الشقاء والعياد بالله أي جهنم والعياد بالله لماذا لأنه اتخذ أسبابها أسباب الجنة التقوى والتصديق والإعطاء والانفاق في سبيل الله وأسباب جهنم والعياد بالله هي البخل والاستغناء والاستكبار والتكذيب لرسول الله ولرسالة الله وللاصول الإيمانية التي أمر الله عز وجل أن نصدق بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا للاهتداء يعني أن يخلق فينا القدرة على الاهتداء وأن يجعلنا من المحبين للخير حتى يحبنا الله عز وجل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين